محكم قول جمعة مباركة الثانيه بدخول يوم الجمعه او ليلها ان هذا مما لا اصل لا, لا اصل له في الشريعه على سبيل الاكرام مما لا باس به واما على سبيل الدوام ان يلتزم الإنسان في يوم الجمعه انه يهني انه يهني غيره مثلا بهذا بهذا اليوم يقول مثلا جمعه مباركه او تقبل الله ونحو ذلك على سبيل التخصيص لهذا اليوم ويذين في ذلك هذا من البدع المحدثه التي لا علمها وجودا في الشريعه لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا عن أحد ايضا من الصحابه عليهم رضوان الله وهي من التي لا خلاف فيها وهي عيد الاسبوع ولكن ان يقول الانسان جمعه مباركه وعيدين ويدين في ذلك نقول هذه ما ينبغي الانسان الا, ألا, ألا يحصل من هذا لكن لو وقع من انسان على سبيل الاعتراف هذا من ما لحرج لا, لا حرج فيه وين بغينا نعلمنا مثل هذه الامور <تصفيق> تفضيل الازمنه والامكنه شرعا ان هذا مرده الى النص لا الى ذاته الى ذات الانسان قد يقول القائل ان هذا من المعاني المحمودة نقول نعم من المعاني المحموده لكن ينبغي للانسان في المعاني المحموده ان يفرق بين المعاني المحموده الدنيويه والمعاني الدينيه المعاني الدنيويه مرده الى الشريعه التي لا يزيد الانسان في احكامها على هذا من الحرج ما, ما يأتي شخص يقول مثلا إثنين مبارك أو مثلا خميس مبارك بحال انه يصام أو او نحو ذلك يتسع الناس يقول هذا يجدون شيئا من العله الشرعيه التي ربما يدخل في هذا الباب ربما بعض الاشهر المفضله مثلا بشيء من التفضيل مثلا في القاعده او مثلا في ذي في اشهر الحج مثلا عرفه مباركه أو مثلا في مثلا شعبان مباركه اعتبار النبي عليه الصلاه كان يصوم او ذلك من الامور التفضيل هل يلزم لذلك الانسان نقبل من كل أحد أن يفضل زمانا أو مكانا بلفظ من الالفاظ التي لم ترد شرعا نقول هذا من الأمور التي ينبغي الانسان ينبغي ان يبتعد عنها باعتبار ان الشريعه انما جاءت بوصف كامل للاقوال والاعمال ينبغي ان يلتزم الله عز وجل يقول اليوم دينكم فلت عليكم نعمتي اكملها عقيده وقولا وافعالا فينبغي الانسان لا يزيد في ذلك جانب الدنيا ان يهني الانسان في المناسبات ونحو ذلك في امور دنيويه هذا أمر سعه لان الانسان أن يهني انسان يهنيه مثلا بمركب بملبس بحذاء ان يعن ان يهني ولو بقلم او شيء يسير ونحو ذلك هذا امر سعه لماذا لانه امور الدنيا الأمر فيها الأمر فيها سعه اما الامور التعبديه التي فضلها الله عز وجل بشيء من التفضيل الدنيا بان الانسان لا يزيد في, في الشريعه الجمعه فضلت بالشرع وجعل الله عز وجل فيها صلاة وجعل فيها, فيها خطبة للناس وفضلها الله عز وجل لبعض الأعمال أما التانية بأرد ذلك اليوم فهذا ما لا يريد فيه الدليل وينبغي الإنسان أن يتوقف إلى الحد الذي جاء في الشريعة وإلا ينزل من ذلك التسلس الذي لا حد لا حد له نعم صاريب صاريب الشيخ.